الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطروا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولهم جوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان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 رَبكُمَا تكذبان فاذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبيه انس ولا جان.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 ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان